قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم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 قال نوح الرب إ ن ه م عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده إ ل ا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا ت د ر ن آ ل ه ت ك م ولا ت د ر ن و د ه ولا سواعا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 ربنا يغني و ي و ن ي ويداي ولما دخل بيتي يا م ؤ م ن ا ولل مؤمنين وللتا ا م م ؤ ن زيدي الضالين م ا ل ا تبار الله ا الله